الحمد لله رب العالمين وصلى والسلام مبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة ويتم التسليم مازلنا في منظومة أصول الفكر وهو أشرف العلوم قاطبة وهو علم الأصول الذي به يعرف العد مراد ربه منه ومراد النبي عليه الصلاة والسلام فإن تنفيذ مراد الله من العبد وتنفيذ العبد مراد نبيه صلى الله عليه وسلم منه فهو الخير كله وهذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي تكلمنا في مسألة التكليف وتكلمنا في مسألة مانع التكليف وما زلنا في الكلام في هذه المسألة ووقفنا عند العوارض في قول الشيخ وكل ما كلفه قد يسر من أصله يعني أصل الشرع ميسر لذلك كنا اختصارا بأن العبد إذا قال أنا لا أستطيع أن أفعل هذه العبادة يقال هذا كذب منك لأن الله إذا أمر العبد أن يفعل شيء أو نهاه عن أن يفعل شيء فالعبد في استطاعته أن يفعل هذا الشيء الواجب أو أن يترك هذا المحارب هذا في استطاعته لماذا في استطاعته؟ لأن الله لا, يكلفه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فلما العبد يكسل عن فعل الطاعة أو يكسل عن ترك الحرار يبقى هو الذي يريد ذلك لماذا هو الذي يريد ذلك لأن الله إذا أمر بأمر فيستطيع العبد أن يفعله وإذا نهى عن نهي يستطيع العبد أن يتركه فلا حجة للعبد في, في ترك أمر أو لا حجة في العبد في فعل نهي فلله الحجة البالغة طيب يبقى من أصل الشرع ميسر وتكلمنا في مسألة المانع من النفس, النفس المانع تمنع العبد من فعل الطاعة وتمنعه أن يترك المعصية وتكلمنا في أخص شيء في هذه المسألة وهي استمتاع النفس بهذه المعصية لماذا يصر العبد على فعل المعصية مع أنه علم أن الله أو أن نبيه حرمها أنه يستمتع بهذه المعصية كنا إذن أنت أمامك ما تحبه نفسك وأمامك ما يحبه ربك وهنا محل لابتلاء فما الذي تقدمه فتقدم حب ربك على حب نفسك فتترك المعصية أن تقدم حب نفسك على حب ربك وعلى أمره فتقع في المعصية مفهوم فنسأل الله السلام وظلع فيه الشيخ هنا قال وكل ما كلفه كل ما كلفه كلنا الضمير عائد إلى رب العالمين كل ما كلفه وكل الضمير عائد إلى رب العالمين لأن النبي مبلغ لأن النبي مبلغ لا يأمر النبي صلى الله من عندي ولو تقول علينا بعض الأقوال لا خذنا منه باليمين قال النبي كما عند الترمذي إنما أقول ما أقول قال وكل ما كلفه يسر من أصله وعند عارض طرأ يبقى أصل الأحكام ميسر حتى عند العوارض برضو ميسر إيه معنى وعند عارض طرأ أي عند طرق العوارض برضو الشرع ميسر البيت ده تفهم منه كلمة إن الدين يسر إن هذا الدين يسر وليس معنى ركوب المحرمات وتقول الدين يسر فإيه ينظر لبرأة أو يصافح واحدة أو مش عارف إيه وإن الدين يسر لا. وعند عارض انطاء عند عارض الكلام هنا بقى البحث في الكلمة تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت في قاعدة الحكم وعارض الحكم الحكم وعارض الحكم وإيه معناها النهاردة هنبدأ ان شاء الله في العوارض للحكم العوارض عارض والعارض هو الشيء الذي يطرأ على العبد الشيء الذي يطرأ على العبد فيمنعه فعل الطاع او الوقوع في المخالفة خلاص دي عوارض طارقة منه لكن بغير عمد وقصد من هنتكلم في العوارض العوارض قسمين عوارض ايه قسمين عوارض تسمى عوارض ها؟ ذاتية ذاتية يعني داخلية في كنت وعوارض تسمى عوارض خارجية يعني خارج عن زي ايه العوارض الذاتية كمثل عدم البلوغ خلاص كده عدم البروغ اتنين النسيان عبد بنس نسي خلاص كده ثلاثة الخطأ فلان فعل شيء أخطأ غير متعمل صح الكلام أربعة المرض فلان مرض فلان أغمي عليه أغشي عليه خامسا النوم وهذا يشمل معه الغشيان أغمي عليه اكتبها عشان هنمشي واحدة واحدة في دين شاء الله يبقى احنا كده وصلنا الكم ايه عبد الرحمن ها واحد عدم البلوغ اثنين المسيان ثلاثة الخطأ أربعة النوم ويدخل فيه ها الغشيان اللي هو الإغماء أغمي عليه خلاص كده ها خمسة المره. ستة الجنون ستة الجنون سبعة الجهل وهذا فيه تفصيل اكتب كده جنبها هو فيه تفصيل ليس على الإطلاق يبقى احنا كده عندنا كام سبعة عوارق السبعة دول مش هتلاقيهم يا مؤمن في كتاب في علم الأصول في واحد كده لوحده هذه السبع عوارض إيه؟ منتشرة في كتب الأصول بين إيديك كلها هنيئة مريئة يبقى دي اسمها عوارض إيه؟ يا محمد ذاتي في عوارض خارجية مش منه هو خلاص؟ دي عوارض طرأت في عوارض الإكره خلاص كده؟ عوارض اسمه عارض؟ الإكرار اكتب كده وفيه تفصيل وفيه وفيه تفصيل عارض السفر عارض لين عارض السفر صح الكلام هناك من العوارض الذاتية عارض الحيض ما هو ده مانع للتكليف برضو لكن اكتب وفيه تفصيل ليه بقى فيه تفصيل؟ مش حائد؟ اقول لك ما احنا هنيجي ان شاء الله ان الحائد دي اصلا مكلفة ولا الاصل فيها عدم التكليف؟ لا بالاصل انها مكلفة لذلك الحائد عرض للاصل ان هي مكلفة يبقى كده ايه الحائد وفيه وفيه تفصيل صح كلام؟ انه فساء نزل عليها دم النفاس، صحيح الكلام إذا ستمنع من، ستمنع من أشياء هذه، هذا عارض، هذا عارض، الحامل والمرضع، هذا عارض، إحنا كده تحصل لنا كم عارض؟ ها؟ آه عشر، عشر من العوارض يا مول، الخارجية كالسفر، موضوع عارض، لإن أنت سافرت. السفر ده انت هتصل نفس الصلاة شوف هم أربع ركعات يعني في الأصل متي الصارا وسافرت بوا ركعتين يعني هي في الأصل متيس أربع ركعات يا محمد أربع ركعات أربع ركعات ايه في الأصل أربع مشوف متي الصارا وسافرت بوا ركعتين يبقى عارض اللي السفر عارض الإكره يبقى يسمى العوارض اللي العوارض الخارجية هليك معايا بقى قبل نتكلم في العوارض دي واحد واحد لأن طالب العلم يتفهم في العوارض مش في التكليف مش في أصل التكليف إيه الأحكام الاحكام التكليفيه الواجب المحرم المستحب المكروه المباح صح كده اه كير لكن يجيله له عرض يروح ضارب 2 في بعض يقلب الدنيا صح كده العارض لا ما ينفعش لازم يعمل قبل ما نتكلم في العوارض دي لازم تفهم ان العوارض دي يسقط حكم الاثن فيها في حق الله ولا يسقط فيها حق العباد خلاص احنا بقى نقدي كده في البيت ده كسة البيت ده صح اه كسة البيت ده كسة وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عرض طمد البيضة يسر ويخل معنا في اللي انت ماشي فيه ده. نسأل الله البقاء وأن يبارك لنا في أعمارنا ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الأعمار وأن يطيل في العمر ويحسن في العمل في غير ذراء مضرة ولا فتنة مضلة فإن طول العمر مع البركة فيه مع عدم الضرر والوقوع في الفتن كل الخير للعبد في زيادة حسنات وتعرف هذا عند قوله تعالى فمن ساكلت ومن خفت فنسأل الله عز وجل أن يبارك في العمر وأن يطيل في العمل في العمر مع حسن العمل في غير ضراء مضر ولا فتنة من دل وأن يمكن وإياكم الفتن ما ظهر منها وما البطن وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما البطن ونسأله أن يجنبنا الفتن وأهلها وأن يجنبنا شرور الناس وفتن الناس ومضيات الفتن آمين كما قال النبي في سنة أبي داود إن سعيد لمن جنب الفتن إن السعيد من جنب الفتن إن السعيد من جنب الفتن أنا ثلاث مرات فنسأل الله إيه دي سعادة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه السعادة آمين عندنا حق لله وهذا وعندنا حق للعبد أعطاه الله للعبد عندنا حق لله وحق للعبد خلاص كده خد بالك الأصل في حقوق الله المسامحة والأصل في حقوق العباد المماثلة أو البدلية إلا أن يعفو العبد خد بالك أهم باب يطالب العلم في المنظومة دي كلها أهم, من أهم الأبواب في وقت ثاني هذه يعني أهم من, لكن من أهم ده لكن عمل أب برعوارض خلاص يبقى الأصل في حقوق الله المسامحة وعفو بالأصل في حقوق الله لأن الله عباد الله ذلك إن يقعد واحد يغفر لله سليسا يغفر لله ويزني ويز ومش عارف يسرق ويأكل ربا ويعم مفيش حرام سابق مفيش فيش حرام إلا معامل وفي الآخر يندم ويتوب ويترك ويعزم على التوبة ويتوب ربنا يقبل منه من الذي أخبرنا بذلك رب العالمين توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا ربنا أخبرنا بأن الأصل الأصل في حقه ها العفو والمسامح والمغفرة صح الكلام؟ لأنه كريم رحمن الرحيم ان الحسنات يوزهبنا السيئات ذلك الذكرى للذاكرين تخيل لو كانت السيئات تزهب الحسنات لو هنمشي بقى كده لكن كريم ولطيف ورحمان ورحيم فالاصل في حقوقه المغفرة واضح الكلام والاصل في حقوق العباد المماثلة او البدلية الا ان يعف اضرب لك مثال اضرب لك مثال أنت ماشي بالعربية ترك وروح تكسر مراية واحد أنت أصد مش أصد هنا انتفى فيك حق الله خلاص كده أنت لا تأسب أنت لا تأسب من هنا تجي رأي ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطعنا ده خطأ ولا لا ده خطأ ولا نسيان ده خطأ خلاص كده كلام إذن هم أخطأ ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمد ليس عليكم جناح يعني مرفوع عنكم الاسم فيما اخطأتم به اذا في حق الله الله عز وجل اخبرنا بان حقه عفوا ان المخطئ خلاص صح الكلام كده لكن الاصل في حق الرجل ده انك تجيب له مثلها اللي هي المثليه او مش موجودة البدل تدي له حقها الا ان هو يعافه يبقى في حاجة اسمها عوض ها؟ ايه بالعوض با شيخ وليه ايه بالعوض با ويدخل عليك وعلى بيتك وعلى محلك وعلى اهلك بالحر والنار وال... عارف ايه والفجيتار والكلام دا كل <تصفيق> مفهوم يقول لك الكلام دا ما فيش حاجة اسمها ايه هاتي بالعوض ايه بالعوض با يا سيدة يبا لقعوض ايه الاصل في حقوق الناس الايه المثليه ها المماثله و... او البدليه الا الا ان يعفو قول لي طب ما ربنا لو تاخذنا نسينا واخطانا أنا ما عصبتش ان انا اخصره المرايه اقول لك اه لان حق الله خلاص أنت لا تقص لكن لا يستلزم من الاسم ها رفع الاسم عدم المؤخذة لا ما دي تجيب له زيها طب انا اجيب له زيان منين ده احنا على الطريق دلوقتي المريضة ده عاملة من الجنين اتفضل من الجنين هون ما فهم كده إلا أن إلا أن يعفو يبقى فهمت كده قبل ما نتكلم بقى في النوم والخطأ والإكره ومش عادي الكلمة كله ان كل ده لازم تفهم ان في الحقوق قسمين في حق لله وفي حق العبد أعطاه الله وليه للعبد حق الله الأصل فيه وليه العافو المغفرة لأن الله أخبرنا بذلك قال شيخ الإسلام وحقوق العباد قائمة على العدل حقوق العباد قائمة على قائمة على العدل بذلك إيه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم في الصحيحين حينما أرسلت صفية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يوم عائشة أرسلت إليه طعاما مع أنس صحيح فغارت عائشة وراحت واخدى الأكل بالطاجن اللي فيه راحت كسرة راحت كسرة فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل يلملم الطعام وقال غارت أمكم غارت أمكم قال إناء بإناء وطعام بطعام اذهب يا أنس إليها قال لي عائشة ايه اه طبع بطبع وطعام بايه ما هو مش ما هو الطعام باس خلاص ما على الأرض والإناء ايه اتكسر مع ان المرأة لا تلام في الغيرة على الزوجة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم عائشة في الغيرة ما هو ساكت وده اسمه في علم الأصول السكوت سكوت الإقراري بأن النبي صلى الله عليه السلام قال لها ما قالهش مثلا أنت بتغيري ليه إيه اللي ليه بتغيري لا فيش حد يقول له زوجته الكلام ده أبدا اللي يقول له زوجته الكلام ده ده راجل عنده ديق عقم بيقول بيقوله السوفيان السوري كده مش فاهم مسألة الأمور النساء فيش حد يسمعها أنت بتغير ليه بتغير ليه إيه كأنه واحد بيقول لك مش هنفطر لطبع انت فطرت مبارح هنفطر كل يوم لا ايه نفطر كل يوم ده كان مبارح لأن الغيرة هذه في طبع في طبع المرأة أنت غار لذلك حينما أرسل النبي حكيم بن حزام بطلب خطبة أم سلمة قالت نعم ونعم عين ولكن امرأة أغار قال أما غيرتك فأسأل الله أن يزعبها عنك أسأل الله أن يزهبها ما لهاش حل إلا أن دعاء رب العالمين فو فالمسألة غير فيه في أمر النساء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبها عليه ولكن قال قاله إناء بإناء يبقى مسألة الغيرة تأسن فيها ها لا يبقى حق الله هنا إيه ها. الأصل فيه العفو خلاص لكن الإناء بالإناء والطعام بالطعام لإن حق العباد قائم على المماثلة أو البدلية إلا أن يعفل لذلك قال إيه إناء بإناء طبق بطبق وطعام بإيه وطعام بطعام اذهب بي يا أنس رح وضيه لها ته وغلية كلام كده يبقى الحديث ده أفاد إيه أفاد هذه المسألة أنه لا تلازم بين الاسم وحق العبد بين الاسم وحق اثنين هيجي لنا مثلا ان, العبد ان الطفل ده مش بالغ ما هو ده من خلاص بيلعب في البلكونة خلاص وشايف عربية تحت كده فمثلا كده واحد ايه واد جامبو صغير كده ماسك ليزر وبيلعب فين في الملايا اللي تحت هين ويلو شايف اللون الأحمر اللي في الملايا تحت ده قال له قال له تعرف تنشد عليه؟ هو <تصفيق> <تصفيق> قال له ماشي بس ثبت ايدك ما تضحكش عليا. يقول له خلاص يروح مثبت ايده طلع جاب حجر يروح نازل فين؟ اه روح لمنام الدور العاشر نازل ولا يروح نازل على بربيز العربية الله المستعان. خلاص بقى ضاع بقى. السؤال هنا بقى الطفل ده بالغ يا سم لا يأسم صحي كلام؟ طب لا يأسم هل ليس عليه مال أن يدفع هذا الشيء إما بالمماثلة وإما البدلية هنا بقى حقوق العباد قائمة على العدل فيأخذ من مال الطفل إن كان له مال أو من الولي يبقى يأخذ من مال الطفل إن كان له متشاملوا فلوس ولا مش عارف ايه بقى نمتخذ نجيب لنا بروبيز بتاع العربية اللي انت عملت نشل عليها واضح الكلام يبقى هنا حق العبد قائم على الايه على العدل قائم على العدل الا ان يعفو والله يعفى خلاص مفهوم لكن انا ما روح شاب لقوله ايه هتعفو ولا مش تعفو مش عارف ايه لا الا ان عفر من عندي خلاص بداية المسألة النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وعند أحمد حينما كان ذاهبا إلى حنين أنا بضرب لك أمثلة على إن مسألة حقوق العباد قائم على على العدل فأرسل إلى صفوان بن أمية وكان قبل ما يؤسلم لأن صفوان بن أمية أسلم بعد فتح مك أرسل لصفوان وكان صفوان من أغنى أغنياء مك أن يرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام سيوف وجمال عشان يروح بها حنين فصفوان قال له ايه قال له اغصبني يا محمد بقول لها تاخدهم كده غصبا يعني غصب عني هتاخدهم مني طب السؤال بالله عليك هو لو هياخدهم غصب هايقدوا لهم الحاجة هايقدوا لهم الحاجة ولا يعرف لهم الحاجة هياخدوا هو وفلوسوا كلها يارف من الحاجة لكن النبي مش كده الإسلام مش كده وضع كلام جدا الإسلام مش كده قال له أغصبا يا محمد قال لا بل عارية مسترجعة مسترجعة خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام رايح غزوة رايح غزوة يعني الصيف هيكسر جمل هيدبح مش عارف رجلة تقطع الجمل تقطع الكلام ده لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة عليه عارية مسترجعة هرجعها لك إما المثل وإما وإما البدل المهم أنهرجعها لك بل عارية مسترجعة مسترجعة يبقى الحديث ده برضه بيبين أن الأصل في حقوق العباد على الإيه؟ على العدل حتى ولو كان كافرا لأن الصفوان كان كافر ولا أنت مش معايا ولا أموالهم غنيمة اللعنة ولا تناقش ولا تجادل لا إذا خدت من واحد نصراني خدت منه تليفون بعد إذنك بس هام المكالمة فخدت التليفون ومش عارف إيه بتتكلم في التليفون جي واحد رحلتش أو خدت منه العربية وتسرعت منك حق التليفون حق العربية روحه طب ده كافر. لا هي كافر ما الحكم هنا في اعتقاده وهذا حكم الأموال ولحظت المساله كده اه فهمت بقى كويس جدا لا من انه كافر ان اروح اقتله لا من ان كافر ان انا اكل ماله لا من ان كافر ان انا اقعد اشتم طول النهار لا يستلزم ان وكافر ان اروح جاي افضل اضربه ان اروح جاي اقول له يا كافر يا كافر يا ابن الكفره يا كافر يا ابن الكافر يا كافر يا مش ع... لا يستلزمش ابدا الكلام ده فوق في ناس الجماعه التكفيريين والجماعه الجماعه الاسلاميه و... والخوارج والدماعات كلها عموماً شوية جاهلة أغبية وفي ملاك ده كافر إيه لازم مش عارف ما تنظر إلى السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام ده في الصلح لو النبي عليه الصلاة والسلام صالح ناس كفر صالح ناس كفر وإنت تريد خايف منهم أن هم يخضروا أنزل الله عليه فإما تخافن وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء انت خايف ان يخدروا يبعت لهم وقول لهم آآ العهد آآ انتقط بس ما تخدرش بيهم ما تخدرش بيهم لا يجوز بالإجماع دخول دولة كافرة بأمان منهم وتخدر بهم لا يجوز ما قال ابن قدامي الإجماع على ذلك لا يجوز أبد شباب يخشوا بيخشوا دولة وبتأشير ويروحوا مفجرين فيها قول الكلام يبقى تفهم بقى كده ان ده برضو حديث صفوان دليل على ايه ان العارية المسترجعة ان العارية مسترجعة وان حقوق العباد قائمه على اه على العدل على العدل انت خدت منه النهاردة مش عارف ايه بعد اذنك بس اديني الحاجه بتاعتك دي هستخدمه بس طب القلم بس بتاعك ده اخده بس اكتب بيه حاجه لك تكتب لي واحد منك أنت أصدق؟ مش أصدق صح كده كلام؟ أه أنت غير متعمد تأسم؟ لا تأسم لكن دي مالاش دعوة لأنك يمشي في حق الله هنا لأنك أصلا غير متعمد حق الله الأصل في العفو. كانت في عق مين؟ في حق العبد ده في حق العبد ده يبقى الأصل أنك تجيب له المثل أو تعطيب حقه كام حقه عشرة جنيه حقه عشرين جنيه حقه مين جنيه وفعلا حقه كده خلاص تفضل وهذه مسألة لأن حقوق العباد قائمة على الان على العدل طب انا مالي انا بدي له فلوس ليه انا, م... أنا مش قاصد والله العظيم ما قاصد انا يا سيد انا مكلمش في قاصد مش ده موتر النزاع فهمت جده مش هو ده موتر النزاع انك قاصد او مش قاصد موتر النزاع بالوقت ان انت ايه ان انت اهدرت هذا الشيء وحقوق العباد قائمة على قائمة على العدل قائمة على العدل ذلك بعض الفقهاء كلموا قال لك ايه قال لك اذا كان العبد مستهترا في الشيء فهلك فعليه المثل او البدل وان كان غير مستهترا فليس عليه شيء يعني ايه مستهترا ويعني ايه مش مستهترا خابة العربية بتاعته قالنا اروح بها بكرة من الشعور فقال لو دخل مثلاً العربية واسابها في الجراج واساب المفتاح فيها واساب العربية مفتوحة او اساب الشباك مفتوح او ما قفلش الازاز او مش عارفه وجيه واحد خدها اه ده مستاتر لكن لو قفل العربية كويس بالمفتاح والازاز ومش عارفه وتسابقت برضه يقول لك لا ماعلوش حاجة الكلام ده صحيح؟ صحيح <تصفيق> النبي ما فصلش ما هو واخد السيوف هم من صفوان ابن أمية وراح غاز وطحنين وقال له ايه؟ مسترجع هرجعها لك تاني فهمت كده كده سواء كان الأمر منك استهتار أو مش استهتار الأصل أنك ايه ترد ما أخذت لذلك على اليد ما على اليد ما أخذت هذه قاعدة وإن كان حديثا لكن الحديث فيها لا يسمع. لكن على اليد ايه على اليد ما أخذت الحديث كلها تدل على ذلك يبقى فهمت كده قبل الدخول في العوارض الفرق بين حق الله وحق الإيه؟ وحق العب حقوق الله الأصل فيها العفو والمغفرة والمسامح وحقوق العباد الأصل فيها الأصل فيها أنها قائمة على العدل إما الممثلة أو البدل إلا أن إلا أن يعفوه هو صح الكلام كده؟ لذلك هنا بتجي لنا مسألة الظفر بالحق إن أنا أخذ حقي هل أعد هنا أنا آثما ما هو ده حق عبد مثلا واحد قال لك اشتغل عند شهر وليه خمس تلاف جنيه آخر الشهر بيديك ألفين جنيه طب انت اتفقنا خمس تلاف جنيه وانا عملت كل اللي انت لي عليه بحزافيره يبقى انا حقي خمس تلاف جنيه فجي قولي اصلي والله واصلي وفصلي وما ما انت شايف الدنيا عاملة ازاي وما فيه الشغل والكلام ده كله طب انا ماليش في الموضوع بخاطر احنا كان فيه بيننا اتفاق كويس يبقى انا حقي خمس تلاف جنيه ولا لأ يبقى ده حق عبد كويس جدا هل السؤال أنا الكشير بتاع المحل والفلوس تحت إيدي هل لي أن أخذ بقيت حق اللي هم الثلاث تلاث جنيه من غير ما يعرف ومن غير ما يأذن الجواب ليه ليه مش ده حقي واضح هذا إيه حقي أنا سيبك من التعاطف اللي أنت عايشين في فيه وإحنا نتكلم فيه في حق شرع في حق شرع هل هنا يرجع إلى حكم سلقة الجواب لا السلقة أخذ مال بغير حق وهنا إنما أخذ حقي أنا ولن يعود ضرر أكبر لأن الحكم إن فيه إن أخذ حقي لكن لو حصل بإن الحق ده لو خدته وهيعرف لازم هيعرف وهتحصل مشكلة أكبر ومصايب وممكن يبقى في وصل فيها دم يبقى جينا هنا العارض الحكم صح كده كلام اللي هيفتب الحكم يقول لك إيه؟ حقك واخده إن شاء الله توصل لحرب تعالى عالمية ثالثة يبقى هنا وصلنا لإيه؟ لعارض الحكم في الصحيحين من حديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مبيدينيش فلوس كفاية خلاص ان ابو سفان رجل نشيح فهل لي أن اخذه من ماله بص الكلام من غير ما يدري ينفع أحط ايدي في جيب واخد فلوس من غير ما يعرف النبي قال لها ايه خد بالك مع ان اصل المساله دي ان أنت تضع إيدك في جيب حد وتاخد فلوسه ده ماله هو صحيح الكلام كده ولا لا اه ده ماله هو وإنما لك الكسوة الطعام الشراب ما يكفيك فقال النبي خذي مع أنه ما يدري خذي ما يكفيك وولدك يعني ما يكفي ولدك بالمعروف يعني في مثلا ألف جنيه أنت بيكفيك في لور هنأكل شيء عادي خالص يكفيك مثلا 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه ما تاخدش المية جنيه يبقى هيكفيه اكل واكل الاولاد ومش عارف ايه ويروح المدرسة والكلام ده هيكله هيعم مثلا 50 جنيه مثلا 60 جنيه ما تاخديش اكتر من كم فهم مش اخد بقى 50 جنيه و50 تاني حويشها و60 شلوم للمكياج ومية مي... لا خذي ما يكفيك وولدك ايه بالمعروف بما تعرف عليه الناس وراء الكلام مع معينها تاخد من غير من غير إذنه معين ده في الأصل اسم، معين ده في الأصل اسم، لكن هنا ما ي... مش اسم، هنا ليس اسما، لماذا؟ لأنه حق حق عبد وإحنا قلنا أن يحطوك العباد قائمة على على العدل صحيح جدا كلام يجي مثلا الأحناف يقول لك يقول لك ما ينفعش طب ليه يقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدي الأمانة من لك ولا تخذ من خانك ما لأن الخيانة إن أخذ فوق حق الخيانة إن أخذ فوق حقي لكن إن أخذ حقي فقط لا بأصل إن حقوق العباد قائمة على قائمة على العدل قائمة على العدل يبقى فهمت كده قبل ما ندخل في العوارض ان احنا نفهم بان حق الله قائم على العباد على العفو والمغفرة حقوق العباد قائمة على قائمة على العدل فهم الكلام كده يبقى ذكرنا ان العوارض دي عوارض دي، لو وقعت في حق عبد الجوار لابد من الممثلة او البدلية الا ان يعفو صاحب خلاص الكلام كويس جدا ممتاز ندخل بقى في العوارض احنا كده عندنا كام عارض يا شيخ عبد الرحمن؟ آه. كله كده على عجل وجدري صح كده 12 عارض اول حاجة عندك ايه يا عبد الرحمن؟ ها عدم البلوغ الذي هو الطفل عادم البلوغ من هو البالغ ما هي علاماته واحد نزول المني يقظة أو مناما أنزل المني يقظة أو مناما أقولهم بسرعة عشان عارفينه عرفينهم قبل كده أولا نزول المني يقظة أو مناما إذا أنزل المني وهو يقظ أو وهو نائم فصار هذين بالغا علامة واحدة يصير بها العبد مكلف بالغ يسأل تمام رب العالمين لذلك تدربوا أبنائكم على طاعة الله وعلى ترك المعاصي مفهوم؟ هذه واحد لذلك مثلا النبي عليه الصلاة كان يؤدي بالحسن يعني الحسن كان صغيرا جدا عند أحمر والتلمذي أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فلاكها في فمه النبي عليه الصلاة عرف منين عرف أن وعت شيء من فمه مفهوم على رأس النبي عليه السلام وكان النبي عليه السلام شايله شايل الحسن خلاص فأخذها النبي عليه السلام فجعلها كذا على لسانه فعلم أنها تمر فجعل النبي عليه السلام يدخل إصبعه داخل فمي يخرج التمر ويقول يا بني إن لنأكل الصبقة كخن كخن إن لنأكل الصبقة وضع كلام جدا مع أنه إيه طفل لم يبلغ بعد ولكن يعود يعلمنا النبي وأن نعود الأطفال على على الطع وعلى ترك المعاصي. واضح كلام كده افهم ممكن البنت مثلا صغيرة لكن والله ما نسلميش على في واحد ما بتسلمش على ليه بلسة صغيرة. ما وحنا بالربيه واضح كلام هو انت بتوديهم من الكيجي قبل الدراسة ماليسة صغيرة يقول لك عشان تتدرب، هو ده واضح كلام فبالش فازلكة يبقى هنا ايه نزول المنية قذة او منامن او ظهور شعر العامة الذي يكون فوق الفرج او بلوخ خمسة عشر عامة او نزول دم الحيض عند عند البنت البنت في صبح او ليل نزل عليها دم يا امي ايه اللي حقل بقت ايه بقت بالغ طب تعالي بقى بنتي اتحجبي صلي علينا الصيام علينا مش عارف ايه علينا علينا علينا هتحمل كل ده لا ابنك على ما عودته ان عودته الطاعه اطاع وان عودته المعصية عصى زي الزرع اللي بتربيها كده مش هتزرع تحط بذره خيار ويروح طلع لك بنجر اللي انت زرعته هو الايه هو اللي هتحصده واضح قال تعالى والذي لا خبث لا يخرج إلا نكدا هينكد نكد عليك عيشتك الذي خبث لا يخرج إلا نكدا اللي أنت إدخلته هو اللي هيخرج لك واضح كلام يبقى هذه علامات الايه؟ علامات البلوغ ما كان قبل ذلك من فعل معصية من حقوق الله خبالك ما كان للطفل قبل البلوغ فعل معصية مفهوم يعني ايه مثلا مثلا ماشي في السوق كده وهو معاك راح صاحب له خياره واعد يأكل فيها وراح صاحب له جزرية وراح صاحب له ايه اتعشت خلاص <تصفيق> خد له طفحها ومزاية واعد يأكل لغاية اما روح البيت يا ابن الحمد لله ربنا انتعشت كده هل يأسم هل يجري عليه قلم الإثم الجواب الطفل القرعدة الطفل ما دون البلوغ يجري عليه قلم الأجر قلم السيئات هقولك الدليل عليه الطفل ما دون البلوغ يجري عليه قلم الأجر يعني لو عمل طاعة من رحمة الله أن يكتبها له طاعة يكتب حسن دي بقى الرحمة لو عمل معصيه ما يكتبهالهوش لكن انت تقدمه مش قلت لك فعل النبي عليه الصلاه مع الحسن اهو لكن انت تقدمه يبقى في نوع تعذير انك بتقدمه زي ما بتقدمه كده انا ما الواجب خلاص فيرد ان الشيء ده ما ينفعش ده ما ينفعش يتعمل لكن هل يجري عليه قلم الاسم الجواب حديث عائشه وحديث انس رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يحتلم. الماء أوه. يبقى رفع ليه القلم القلم ده ايه قلم السيئات جبت الكلام ده منين في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو ماضل في الطريق فرأى قوما قال من انتم قال نحن المسلمون قالوا من انتم قال انا رسول الله اسلموا وأمنوا بما يعرفوش فرفعت امرأة صبيا له رفعت يعني إيه بس غير قالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر ألي هذا حج قال نعم صحيح إذن له حج فكان عليه قلم كان له قلم الأجر وأما رفع القلم هو قلم الوزر يبقى فعل السيئات قلم مرفوع عنه. يبقى دي من العوارب ولا لا دي من العوارب انه اذا فعل المعصية لا يكتب عليه قلم المعصية لكن تقدبه وتعزه وتعلمه ما ينفعش ده كده عيب ده كده حرام ده كده كذا ده كده كذا حتى يربى فاذا بلغ يبقى متربي يبقى متربي فهمين الكلمة دي كويس متربي شوف احنا بقى في الزمن اللي هنا عايشين فيه ده نسأل الله وسلامه ورحمه يبقى هنا من العوارض عدم عدم البلوغ لكن ده في حقوق مين في حقوق الله أما في حق العبد ها اللي عدم البلوغ ده لو قصر حاجة خلاص برضو ما يدعي صغير وغلط لا إن كان معه مال يبقى يوخذ منه يبقى قائمة لأن حقوق العباد قائمة على العبد عشان كده يبتغير لك بالقاعدة دي عشان كل اللي يبقى البعض كده أنت هتمشي على دي واحد نايم هيجي لنا مثلا في أمر النوم نام وخب الأسباب ونام وما أمشي لصلاة الفجر حق الله فيه هل يقسم العبد لا العبد لا يقسم لكن وهو نايم مفهوم وما هو بقى بيلوش فراح كسر له سنة مش عارف مين اللي جام هو قاصد يبقى حق الله فيه منتفي صح كده كلام؟ لكن وجب عليه ان يروح يعالج الولد ده ولا لأ أه لان حقوق العباد قائمة على العدل انت بقى افهم القاعدة دي؟ ويمشى عليها بقى ايه؟ ويمشى عليها, عليها بطور في كل العوارض اللي هتجلنا ان شاء الله يبقى النهاردة احنا خدنا عارض الايه؟ ها عدم البلوغ خلاص اللي جاي ايه عبد الرحمن ان شاء الله ها النسيان, النسيان. خلاص هذا ان شاء الله السبت المقبل الجمعة المقبلة احنا هنا ان شاء الله وبعدها دور علمية بإذن الله عز وجل السبت المقبل ان شاء الله يكون هنا كالعادة تفضل يا شيخ محمد كالعادة تفضل يا شيخ محمد ليش قال لي ولا في اشكاله لا